بسم الله الرحمن الرحيم ألف لاميم صاد كتاب أنذل إليك فلا يكون في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين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 وَكَمْ مِنْ قَرِيَةٍ أَهْلَكْنَا هَا فَجَاءَهَا بَأْسٌ بَيَاتٌ أَوْ هُمْ قَائِنُونَ فَمَا كَانَ دَعَوَاهُمْ إِذْ يَأْهُمْ بَأْسٌ إِلَّا أَمْ قَالُوا إِلَّا أَنْ قَالُوا إنا كنا ظالمين فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقص عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بما كانوا يظلمون ولقد مكنناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة استجدوا لآدم ثم قلنا للملائكة استجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين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 قال أخرج منها مذوما مدحورا لمن تبعك منهم لأم لأن جهنم منكم أجمعين ويا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 وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجره الا ان تكونا ملكين الا ان تكونا ملكين او تكونا من الخالدين وقاسمهما ماء لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وقفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قال ربنا ظلمنا أن وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض العدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوءاتكم وريشا ولذات التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون يا بَنِي آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوءا فيهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا تعونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجبنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشات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 إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مفتدون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 قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ظلوا عنا قالوا ظلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين.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 قالت أخرىهم لأولهم ربنا هؤلاء أضلون فأتهم عذابا فأتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون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 ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم بهاد ومن فوقهم غواش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 لقد جاء رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أوردتموها بما كنتم تعملون ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعمة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال وبينهما حجاب وعلى الأعراف يعرفون كلب فيما هم ونادوا أصحاب الجنة أَنْ سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم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 أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقتم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نشوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون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 أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حفيفا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمده ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين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 وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا فقالا سقناه لبلد, ميت سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء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 قال الملأ من قومه اننا نراك في ضلال مبين قال يا قوم ليس بي ضلاله ولكنني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون أَو عَجِبْتُمْ أَن جَاءَكُم بِكَرُمٍ يُرْضِيكُم عَلَى رَجُلٍ مِّنكُمْ لِّيُنذِرَكُم لِّيُنذِرَكُم وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ فَكَذَّبُوهُ فَأَن جئناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عميّ. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله مَا لكم من إله غيره أَفَلَا تتقون قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وَإِنَّ لَنَظُنُكَ مِنَ الْكَافِرِينَ قَالَ يَا قَوْمِ لَيَسَبِي سَفَاهَةُ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِن رَبِّ الْعَالَمِينَ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 وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأكنا بما تعدنا إن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 ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين فأجيناه والذين معه برحمه منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين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 فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها وَلَا ولا تمسوها بصور إن سيأخذكم عذاب أليم وذكرو إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوءكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعفوا في الأرض مفسدين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 أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون فعقروا الناقة وعثوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما, بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاتمين فتولّا عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن ولكن لا تحضن الناصحين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 انظر كيف كان عاقبة المجرمين وإلى مدينا أخاه شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءكم بينة من ربكم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 ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثرتم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين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 قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك والذين آمنوا معك من قريتنا او لا في ملتنا قال اولوكن كارهين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 فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جادمين الذين كذبوا شعيبا كألم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كألم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين فتولّا عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالا في ربي ونصحت لكم ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين؟ وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأس إلا أخذنا أهلها يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عحوا وقالوا قد مس آباءنا السراء والضراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون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 أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مَكْرَ الله إلا القوم الخاسرون أولم يهدل الذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع, ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون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 وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاتقين ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل قال إن كنت جئت بآية فأتي بها فأتي بها إن كنت من الصادقين فألق عطاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للنظر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 وَإِنَّنَا كُنَّا نَحْنُ الْمُلْقِينَ قَالَ الْقَوْمُ فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى ألقي عصاك فإذا هي فلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فاغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي الزحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لنكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لا أقطع عن أيديكم وأرجلكم من خلال ثم لا أطلب أنكم أجمعين قالوا إننا إلى ربنا منقلب وما تنقم منا إلا أن آمن بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك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 قال عتا ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون ولقد أخذنا آلة فرعون بالسنين ونقص من السمرات لعلهم يذكرون فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومنعه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدمء آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى دع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى اجلهم بالغوه اذا هم ينكثون فانتقمنا منهم فاغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا باياتنا بانهم كذبوا باياتنا وكانوا عنها غافلين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 وَدَنَرْنَا مَا كَانَ يَطْمَعُ فِي دَعْوُنٍ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ وَجَاوَذْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَى الْبَحْرِ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء مثبروا ما هم فيه وباطل, وباطل ما كانوا يعملون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 وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وواعدنا ثلاثين ليلة وأثنمناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة فقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين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 فأصرف عن آيات الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها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 الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون واتخذ قوم موسى من بعضه من حليهم عجلا جسدا له خوار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 وَلَمَّا سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفد لنا لنكونن من الخاسرين ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعبدتم أمر ربكم وألقل الواح وألقل الواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. قال بن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمئث بي فلا تشمئث بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. قال رب اغفذني ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم وَلَمَّا سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة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 واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هبنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فساكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاه فساكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاه والذين هم باياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في الثورات والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم القبائف ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم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 الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن, بالله الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وقطعناهم اثنتين عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاف قومه إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس نشربهم وضللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى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 وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم آتِكُمْ سنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم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 وَيَوْمَ لَا يُسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِنْهُمْ لِمَتَعِظُونَ قَوْمَ لِلَّهِ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا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 فَلَمَّا عَتَوْا عَنْهُ عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاطِئِينَ وَإِتَاءَنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَشُومُهُمْ سُوءَ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 فخلف من بعدهم خلف ورث الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميتاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الاخرة خير للذين يتقون افلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب وَأَقَامُ الصلاه واقاموا الصلاه فإنا لا نضيع اجر المصلحين وَإِذْ نَقَلْنَا الْجِبَالَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوهُ مَا آتَيْنَا أَخَاهُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ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 وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُفْسِدُونَ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَأَتَلُّ عَلَيْهِمْ نَبَأٌ الَّذِي أَتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتَبَعَهُ الشَّيْطَانُ, فأتبعه الشيطان فَكَانَ مِنَ الْغَائِيِّ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إلَى الْأَرْضِ وَاتَبَعَهُ فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهف أو تترفه يلهف ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص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 ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ولله الأسماء الحسنى فدعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجذون ما كانوا يعملون وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وَأَنَعَسَى أَن يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ مَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ في أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ فَقُلَتْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً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 أعلم الغيبة لست أكثرت من الخير وما مسني سوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل من هذا وجهال إليها. فَلَمَّا تَغْشَى هَاءً حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا تَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَ الدَّعْوَ اللَّهُ رَبَّهُمَا لِئنْ آتِيتَنَا صَالِحَةً لِئنْ آتِيتَنَا صَالِحَةً مِنَ الشَّاكِرِينَ فَلَمَّا آتَاهُم صَالِحًا جَعَلَ لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُم فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يَخْلَقُونَ ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتبوهم أم أنتم صامتون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 وَإِن تَدْعُوْهُمْ إلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوْ وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ خُذِ الْعَفْوَ وَأَمْرُ الْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِيِّينَ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 هذا دُّصَائرُ مِن رَّبِّكُمْ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ